ذَكَرٍ او انثى بَعضُكُمْ مِنْ بَعضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُ وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله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 لكن men said Shirève Ar-re Nilikum would go everywhere, and theiriful friends – and who mankind had no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 always refers to Allah to the sudy of their opinions and our رَبِّهِمْ God has the valor يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون